وَولَ آائِكَهُم وَقُدُ النار كَدَأْ بِآالِفِ الرعونَ والَّذينَ مِ قَضلِهِمْ كَذَّبُ بآياتنَا كَذَّبُ بآياتنَا فَأَخَذَهُ اللهَّهُ بِذُنُوبِهِم وَلَّهُ شَديدٌ العقاَضَ. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة إن يرونهم مثليهم رأي العين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 زينَ لَِّ صِحبُّ الشَّهَواتِ مِن النِساءِ والْبَنينَ وَقَناطير المُقَرَةِ منِنَ الذه بِالفِضَّةِ والالخَلِ المسَوَم والخَلِ المُسَومَةِ والأَنعامِ والحَرْث ذَلِكَ مَتُ الحياتةِ الدُّنيا واللههُ عدَهُ حُسْنُ الْ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 الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين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 إِلَّا مِن بعدِْمَ جَ أَهُم العِمُ بَضيًا بَيْنَهُمْ وَمَْ يَكْفُر بآيات اللههِ فَإِن اللهَّهَ سرَريعُ الْ الحِسَاب فَإِن حَججُ كَفَقُل الْ الأأَسْلَمْ تُجهَهَدِ اللهَّهِ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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوَفَّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك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 وَبَئ الْ الأكمَهَا وَالأَظَْرسَ وَأُحِي المَوتَابِئِذْنِ الله وَونَبِّعُكُ بِماَا تَأكُلونَ وَماَا تَدَّخِرُونَ فيِي بُيوتِكُمْ إِ فيِي ذَلِكَ ل آيَةَ لكُمْ إكُ تُم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 بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ الطال اللهَّ يَعيسَ إِّ مُتَوَفكَ وَرافِعُ كَ إلَ وَمُطَهِرُكَ منِن الذيينَكَفَوا وَجعِل الذيينَ التَّبَعكَ فَووقَ الذيين كَفَروا إى يَوومِ القياامَه ثَُّ إلَ يَمَرجعُكُمْ فَأَحْكُم بَينَكُم فِي مَا كُ تُم فِيهِ تَخَْلفون. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُوحِيهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فَمَنْ حَوَّجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ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 قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أَوْ يحاجوكم, أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله قل إن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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ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 وَإِذ أَخَذَ اللهَّهُ مثَاقََّ بِينَ لَمَا آتَييتُكُ منِ كِتَابِ وَحكمَ ثمَُّ جَ أَكُمْ رَرسُول مصدِّق لمَا معَكُم لتُؤمِن بهِ ل تُؤمِنَّ قال ا اقررتم واخذتم على ذلك اصري قال ا على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولا سيقول افغير دين الله يبغون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قل امنا إِلَٰهُنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه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 لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم دين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لان هم الضالون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 لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا فيه <تصفيق> علي كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 وَمَا أَمْرُ اللَّهِ بِضَائِعٍ عَمَّا يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يردوكم. دكُم بعددَ إمَانكُم كَافِرين وَوكَيفَ تَكفرُرُون وَآاتُم تُطل عَلَكُم آياتةُ اللههِ وَفكُم رَسُول وَمَيه تَصم بِاللهِ فَقَهُ د إِى أصطَ فَقَهُ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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان الف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّه إن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم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 الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا فدوق العذاب بما كنتم تكفرون وامم الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 وقطب من الله وطربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ويقتلون الانبياء ابي حق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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 فيها وصر اضابت حرث قوم ظلموا انفسهم اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عِندَ أَنفُسِهِمْ لَمْ يَقُولُوا مَا يَنْبَغِي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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا هذا وَيَأْتُوكُم مِّن فورهم هذا يمددكم ربكم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 يَ قَلق طرَ فَ مِنَ الذيينَ كَفَروا أَوْ يَكْبتَهُم فَيََّ قَلِبُ خَائِبِين لَْسَلَكَ منِنَ الأمْرِ شيءَيئٌ أَوْ يتُ بَعَلَْهِمْ أَوْ يُعَّبَهُم فَإِنهُم ظَالِمون وَلِللَّهمَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرض يَقْفرِرُ لِمََشَ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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجننه وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ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 اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها صَالِدِينَا فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت منا قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النمار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 فَأَفَاكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَّا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها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 يومئذ أقرب منهم للإيمان يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرِّؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عظيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 بيروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به فمَن قليل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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فَقِنَا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 فالميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلن لهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله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 وَإَِّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِلَ مَيْ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُازِلَ إلَكُمْ وَمَاُازِلَ إلَهِمْ خَاشِعين خشعينَ لِلهِ لا يَشْتَرونَ بِآياتاتِ اللهِ ثَمَنًا قَللَ